و قد تحدثنا عن العرب الذين هم في اليمن و تحدثنا عنهم باعتبارهم أ ص ل العرب و هم من العرب ا ل ع ا ر ب ة و من هذه القبائل ا ل ي م ن ي ة ا ل ع ا ر ب ة ق ب ي ل ة عملاق و ق ب ي ل ة جرهم و جرهم هي ا ل ق ب ي ل ة التي ساكنت هاجر و إ س م ا ع ي ل في م ك ة و منها تزوج إ س م ا ع ي ل عليه السلام و أ ص ل العرب ا ل آ ن الذين هم على ظهر ا ل أ ر ض إ م ا عرب ق ح ط ا ن ي ة و ا ل ق ح ط ا ن ي ة هم العرب ا ل ع ا ر ب ة ينتسبون إ ل ى يشجب ابن يعرب ا بن قحطان ومنهم لخم وجذام وقد تحدثنا عنهم عن العرب ا ل ي م ن ي ة بدءا من سبا هو سبا بن كهلان يرجع نسبه الى قحطان بقي ان نتحدث عن الشق الثاني من العرب وهم ا ل ع د ن ا ن ي ة و العرب ا ل ع د ن ا ن ي ة عرب م س ت ع ر ب ة ومنهم رسولنا الكريم رسول الله محمد صلى الله و سلم عليه و على آ ل ه و سلم هم عرب ع د ن ا ن ي ة ينتسبون إ ل ى عدنان و أ ث ب ت النبي صلى الله عليه و سلم ص ح ة نسبه إ ل ى عدنان بقوله إ ن الله اصطفى من ولد إ س م ا ع ي ل عدنانا و الحديث في مسلم واصطفى من عدنان كنانه واصطفى من كنانه بني هاشم واصطفان من بني هاشم فدل على أ ن ا ل ص ف و ة في عدنان مما هو متفق عليه أ ن م ك ة البلد الحرام ق د ي م ة وهي حرم قديما واختلف أ ه ل السير إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق و ا ل ر ئ ي س ي ة في ن ش أ ة م ك ة هل هي منذ قبل آ د م و أ س س ذلك ا ل م ل ا ئ ك ة مستدلين بقوله تعالى إ ن أ و ل بيت وضع للناس فدل على أ ن الذي وضعه ليس من الناس هم ا ل م ل ا ئ ك ة ومنهم ن قال أ ن ه كان مع آ د م أ ن ه سكن م ك ة وهذا ليس ببعيد وقد نصر هذا المذهب ابن ت ي م ي ة و م ن م ن قال أ ن م ك ة ت أ س س ت مع إ ب ر ا ه ي م عليه السلام على اختلاف في ت أ و ي ل قوله جل و علا لا أ ق س م بهذا البلد أ ي م ك ة و أ ن ت و المقصود بذلك رسولنا عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و أ ن ت يا محمد حل أ ي نازل و قد حللت بهذا البلد و والد و ما ولد الوالد على قول أ ه ل التفسير إ ب ر ا ه ي م و هو واضح جدا في ا ل ق ر آ ن أ ن إ ب ر ا ه ي م عليه السلام هو الذي سكن أ و أ س ك ن إ س م ا ع ي ل م ك ة وهو الذي بنى البيت الحرام و إ ذ بوانا ل إ ب ر ا ه ي م مكان البيت و إ ذ يرفع إ ب ر ا ه ي م القواعد من البيت و إ س م ا ع ي ل أ ن هذا كان من إ ب ر ا ه ي م عليه السلام في كتب أ ه ل الكتاب تسمى م ك ة ببلاد فاران وهي م و ص و ف ة ب أ ن ه ا ك ث ي ر ة الجبال ولذلك جاء من النصوص ا ل م و ج و د ة في كتب أ ه ل الكتاب ب د أ الوحي في سيناء و استعلن في ساعير و ت ل أ ل أ من فاران ساعير هي بيت المقدس و هذا يرجعنا إ ل ى تاريخ قديم في التاريخ و هو أ ن إ ب ر ا ه ي م عليه السلام كان أ ص ل ا في بلاد حران و قيل أ ن ه قبلها كان في بابل خرج منها بعد أ ن أ ل ق ي في النار و نجاه الله عز و جل إ ل ى بلاد الشام إ ل ى بيت المقدس قال الله جل وعلا في ذلك ونجيناه ولوطا إ ل ى ا ل أ ر ض التي باركنا فيها للعالمين ويقصد بذلك فلسطين وما حولها من بلاد الشام وهي أ ر ض م ب ا ر ك ة خرج إ ل ي ه ا ابراهيم عليه السلام وجد فيها قوم وجد إ ب ر ا ه ي م قوما عرب هم العماليق كانوا يعبدون ا ل أ و ث ا ن أ و كانوا على غير دين فتعايش معهم إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ومكث عنده معظم أ ه ل السير و ا ل أ خ ب ا ر يقولون أ ن هذا كان س ن ة ثلاثه ألف أو قبل الميلاد أو في ذ ا ا ل ر قبل م ا ذ الميلاد ت وهذا ك ه أ خ و هو موجود عند أهل الكتاب وطبعا ذ ذ من ما عند الكتاب ا أهل ينبغي أن ننبع ي ه أن ل ذ ي م و و ج عند عن بني حدثوا أهل كله ففيه الكتاب ليس باطل الحق ولذلك قال إسرائيل ولا ولا حرج إ ذ ا كان ا ل أ م ر صحيحا فبالتالي نزل إ ب ر ا ه ي م عليه السلام في هذه البلاد وكان لوطا ابن أ خ ي ه في بلد هي في ا ل أ ر د ن قريب من من بيت المقدس ومكث إ ب ر ا ه ي م عليه السلام هنا كان ل إ ب ر ا ه ي م هو أ ب و ا ل أ ن ب ي ا ء بعد بعد نوح عليه السلام طبعا نوح قبل إ ب ر ا ه ي م و إ ب ر ا ه ي م ينتسب إ ل ى نوح لقوله جل وعلا في الصفات بعد أ ن حدث عن نوح عليه السلام ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه و أ ه ل ه من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في ا ل آ خ ر ي ن قال بعد ذلك و إ ن من شيعته ل إ ب ر ا ه ي م ش ي ع ة من ش ي ع ة نوح وبعد نوح جاء هود وكان عربيا يتكلم ا ل ع ر ب ي ة الفصحى وهود قلنا أ ن ه يعتبر من العرب ا ل ب ا ئ د ة وكذلك صالح صالح جاء بعد هود وكانوا قريبين من بعض ولذلك كان صالح يقول لقوم ثمود وما قوم هود منكم ببعيد وبعد صالح جاء شعيب وبعد شعيب انقطع ا ل أ م ر طبعا ا ل ن ح ف ا ل أ و ل فجاء إ ب ر ا ه ي م عليه السلام فابراهيم لما جاء كان له ولدان كم هو معروف إ س ح ا ق و إ س م ا ع ي ل و إ س م ا ع ي ل من هاجر وهي ا ب ن ة ملوك لكن قد أ س ر ه ا المصريون و كانت م ق ي م ة عندهم ف أ خ ذ ه ا إ ب ر ا ه ي م عليه السلام و ولدت له إ س م ا ع ي ل في ا ل أ و ل فلما غارت س ا ر ة ف أ خ ذ ه ا إ ب ر ا ه ي م عليه السلام أ ي هاجر و أ ن ز ل ه ا م ك ة عند الوادي الذي ليس فيه زرع بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم إسحى عشان تكون عندكم ف ك ر ة برضو ش و ي ة عن ا ل أ ن ب ي ا ء إ س ح ا ق عليه السلام أ ن ج ب يعقوبا و العيس و العيس لم يذكر ل أ ن ه ليست له ن ب و ة و العيس ولد ل إ س ح ا ق قبل يعقوب و يعقوب جاء في عقب العيس لذلك سمي يعقوبا ل أ ن ه جاء في عقب العيس و هو إ س ر ا ئ ي ل المذكور في آ ل عمران كل الطعام كان حلا لبني إ س ر ا ئ ي ل إ ل ا ما حرم ه إسرائيل على نفسه على من قبل أ ن تنزل ا ل ت و ر ا ة ل أ ن طبعا ا ل ت و ر ا ة جاءت بعد زمن طويل جدا لعل بين يعقوب وبين موسى أ ك ث ر من الف و س ت م ئ ه عام فبالتالي العيس هذا تزوج بنت إ س م ا ع ي ل ل ي ه بتبقى له شنو العيس بن إ س ح ق والبنت بنت إ س م ا ع ي ل و إ س م ا ع ي ل و إ س ح ق ا بن إ ب ر ا ه ي م حتكون بشنو بتعمو ا ل اسمها ن س م ة إ س م ا ع ي ل لما سكن م ك ة جاءت ق ب ي ل ة ي م ا ن ي ة ق ح ط ا ن ي ة ق د ي م ة ودير يا اخواننا أ ص ح ى يعني ذا عرب دير ن ا ل ع ب العرب أ س ن يسمون ا ل ا ل ع ا ر ب ة يعني ما تعلموا ا ل ع ر ب ي ة إ س م ا ع ي ل لم يكن والده عربيا كان إ ب ر ا ه ي م عليه السلام يتكلم ا ل ع ب ر ا ن ي ة وقيل أ ص ل ا إ ب ر ا ه ي م نسبت إ ل ي ه ا ل ع ب ر ا ن ي ة ل أ ن ه عبر الفرات إ ل ى بلاد الشام عبر الفرات فبعبوره صار من يتكلمون لغته بالعبرانيين إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ما كان يتكلم ا ل ع ر ب ي ة ولا هاجر لكن الذين ساكنوهم من الجرائم كانوا يتكلمون ا ل ع ر ب ي ة فشب إ س م ا ع ي ل عربيا فصيحا حتى فاق العرب جميعا في فصاحته وبلاغته ومن ولد إ س م ا ع ي ل عدنان كما سوف نعرف بعد قليل العيس زواج ا ل ع ي ص د مهم انا ا س ما اتكلم عنه لكنه مهم م ل ل س ب ب ل أ ن ا ل ع ي ص ا بن إ س ح ا ق تزوج ببنت إ س م ا ع ي ل إ س م ا ع ي ل عنده ع ش ر أ و ل ا د ذكور وبنت و ا ح د ة العشردين فيهم قيدار وفيهم نابت وفيهم مسمع وفيهم م ن ش أ كلهم ولدوا في م ك ة العرب جميعا ا ل ع د ن ا ن ي ة تنتسب إ ل ى نابت و قيدار فقط العرب الموجودين في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة كلهم ينتسبوا فقط ب ق ي ة أ و ل ا د إ س م ا ع ي ل الثمانيه ما كان لهم ذكر و قيل أ ن ه م كانوا اثني عشر على اختلاف بين أ ه ل السير البته ا ل و ح ي د ة تزوجها ابن عمها ف أ ن ج ب ولدا شديد البياض أ و ا ل ح م ر ة فسماه روما وروم هذا هو أ ب و الروم الموجود ال الذين هم ا ل آ ن موجودون في العالم الروم ديال هم الخواجات باختصار يعني الخواجات د ي ل أ م ه م بنت إ س م ا ع ي ل اللي هي م ه م ن س م ة بنت إ س م ا ع ي ل ب ن إ ب ر ا ه ي م و أ ب و ه م العيس ب ن إ س ح ا ق ب ن إ ب ر ا ه ي م و هي ن س م ة بنت إ س م ا ع ي ل ب ن إ ب ر ا ه ي م عليهم و على نبينا ا ل ص ل ا ة والسلام فبالتالي يعقوب كان له أ ب ن ا ؤ ه كما تعرفون على ر أ س ه م يوسف الصديق النبي يوسف سكن مصر ونقل معه ب ق ي ة إ خ و ا ن ه و أ ه ل ه إ ل ى مصر وهنا جاءت ح ل ق ة ع ظ ي م ة جدا في تاريخ ا ل ب ش ر ي ة و ا ل إ ن س ا ن ي ة م ح ط ة من أ ع ظ م محطات ا ل أ ن ب ي ا ء وهي م ح ط ة موسى عليه السلام موسى د ا ب ر و كاد ا ل ق ر آ ن أ ن يكون موسى أ ي مصحف أ ي ص ف ح ة ت ف ت ح ه تلقى فيها موسى كاد ا ل ق ر آ ن أ ن يكون موسى موسى عليه السلام موسى هذا إ س ر ا ئ ي ل ي بمعنى انه جد يعقوب يعقوب كان عنده أ ب ن ا ء اثنا عشر ولد ا ل ه م ه احدى عشر كوكب ا ل أ ب ن ا ء الحداشر وحتى الحداشر لم يكونوا أ ب ن ا ء أ م و ا ح د ة ف أ م ه ا ت ه م مختلفات و يوسف اثنا ش ر ديال ا ل أ س ب ا ط و ا ل ص ب ط الفرع سبط الشيء فرعه و نحن نسمي الحسن و الحسين رضي الله عنهما ب ا ل ص ب ط ي ن ل أ ن ه م يدلون إ ل ى من إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و سلم فالاسباط الفروع بقي هؤلاء الفروع ا ل ن ب و ة كانت في ص ب ت لاوى و لاوى ولد من أ و ل ا د يعقوب يوسف وبنيامين و إ ف ر ا ث ي م ويهوذا واحد من ا ل أ و ل ا د ولاوه ل ل أ ب ن ا ء يعقوب يعقوب مكث في مصر وبق وتكاثر أ ب ن ا ؤ ه لكنهم كانوا شعبا مضطهدا و ث ل ك ن ع م ة تمنها علي أ ن عبدت بني إ س ر ا ئ ي ل بني إ س ر ا ئ ي ل بني منو يعقوب إسرائيل دم منو يعقوب بن أ و ل ا د ه ا ل ا ط ن ا عشر يتوالد و ي ق و ا ش ع ب كبير صار مسخرا لمن للفرعون والفرعون جنس ه شنو قبطي ما مصري قبطي مصر ديمه ك ب ي ر مصر بلد لكن الجنس شنو حس يقول لك واحد دنقلاوي ما, ما في ح س م ه دنقلاوي د ن ق ل ا د ي م ا بلد د ن ق ل ا سكنوها قبائل ك ث ي ر ة في بعض القبائل ا ل ع ر ب ي ة وبعض القبائل النوبيين هم أ ه ل البلد والقبائل ا ل ع ر ب ي ة هم الذين ج ا ء و ا مع شنو مع الفتح ا ل إ س ل ا م ي ودخلوا بالاتفاقات وكذا أ ش ا ن كذا فيها اكثر من ق ب ي ل ة وكذلك مصر مصر بلد فيه اكثر من شنو أ ك ث ر من ق ب ي ل ة وكذلك السودان بلد فيه اكثر من شنو الله اعلم أ ك ث ر مننا ما في ذ ا ت ه في القبائل السودان ده ما شاء الله كثرت قبائل يا أ خ ي قبائل يعني ك ث ي ر ة خلص ا وينبغي أ ن يكون هذا يعني سببا ل ن ه ض ة وليس سببا لتنافر ولا تناحر انه قال يعني يا أ ي ه ا الناس اننا خلقناكم من ذكر و أ ن ث ى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا هذا للتواصل ا ل إ ي ج ا ب ي وليس لي التقاطع السلبي بين القبائل ده يقول يقول قبيلة خشينا في لنا أنا أحسن منك وده يقول نحن قبالكم في فما خشيته وخشيته قاعدين تعبدنا جوطة وتعبدنا مشاكل. يعني قبلية وفتن نحن في يعقوب عليه السلام لما بقي في مصر و توالد ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي و ن في مصر لما صار عدد كبير أ ر س ل الله فيهم نبيا من اولي العزم و دي م ح ط ة ك ب ي ر ة جدا ا ل هو اسمه موسى ا بن عمران وهو من صب ت ل ا و ة ا بن يعقوب انت لمن تلقى بني س ر ا ئ ي ل ف ج أ ة تقول ب ن إ س ر ا ئ ي ل في مصر ا و د ا نازل مصر شنو ودهن يوسف لما كان حاكما عليها أ ت ى بهم من بيت المقدس إ ل ى مصر خرجوا منها في عهد موسى عليه السلام وبعد موسى جاء أ يوسف بن نون فتاه وكان نبيا من ا ل أ ن ب ي ا ء وهو الذي فتح بيت المقدس من العماليق موسى أ ر ا د أ ن يفتحها فاستعصى عليه بنو إ س ر ا ئ ي ل وقالوا إ ن فيها قوما جبارين والقوم الجبارين د ي العرب عماليق والعماليق عرب يمانيه ق ح ط ا ن ي ة يرجعون في نسبهم إ ل ى شنو إ ل ى العرب ا ل ق ح ط ا ن ي ة و قحطان قديم ب ا ل م ن ا س ب ة والعرب أ ق د م من إ ب ر ا ه ي م عليه السلام نفسه ل أ ن ه لما جاء إ ب ر ا ه ي م وجد من؟ وجد العرب بعد ذلك دخلوا بيت المقدس وتوالت ا ل أ ن ب ي ا ء على بيت المقدس توفي موسى عليه السلام أ ه ل السير يقولون أ ن ذلك كان س ن ة أ ل ف و م ا ئ ة س ب ع ة وثلاثين قبل الميلاد قبل ميلادي المسيح المهم جاء س ن ة أ ل ف قبل الميلاد وفيها ظهر نبي من أ ن ب ي ا ء الله هو من أ ع ظ م ا ل أ ن ب ي ا ء أ ي ض ا داود عليه السلام داود جاء في بيت ا ل م ق د س س ن ة أ ل ف قبل الميلاد وجاء ابنه سليمان بعد ذلك وهذا يسمى بالعصر الذهبي لليهود وداود من صب ت ل ا و ة واعتاد ب ن إ س ر ا ئ ي ل أ ن يكون النبي في صب ت ل ا و ة عندهم و ذ ل ك لما بعث عليهم طالوت ملكه قالوا أ ن يكون له الملك علينا ولم يؤتى هم استنكروا ل أ ن ه ما كان في صبت ل ا و ه انما كان في صبت يهوذا المهم بعد ذلك إ ل ى أ ن جاء عيسى عليه السلام كل ذلك في بني إ س ر ا ئ ي ل ثم أ ر ا د الله عز وجل أ ن يبعث نبيه محمد صلى الله وسلم وبارك وصالح أ ن ع عليه وعلى م آله و ح ب طيب ه ه وسلم ذ ا ت استعرضته بسرعة لتاريخ والتسلسل التالي ا الذي الأنبياء ولا موسى بعده؟ موسى بعدهم بكثير جدا وداود هذا التسلسل ر بسرعة بكثير ي يعقوب خ قبل قبل موسى موسى موسى موسى نوع بعدهم بعدهم بعد هو من شنو و ص وهود قبل إ ب ر ا ه ي م ولكنهم من ذ ر ي ة من نوح وبينهم و وبين نوح أ ر ب ع ة أ ج ي ا ل فقط هود صالح وشعيب أ م ا إ ب ر ا ه ي م فبينه وبين نوح أ م د لكن الله أ ث ب ت أ ن ه من شيعته و إ ن من شيعته لابراهيم طيب ننتقل بعد ذلك إ ل ى م ك ة ننتقل إلى مكة العرب الذين سكنوا م ك ة جراهمه جرهم تزوج إ س م ا ع ي ل عليه السلام ج ر ه م ي ة و إ س م ه ا ا ل س ي د ة اسمها كدا ا ل س ي د ة و ا ك ن هذا يعني م ش ل ق ب السيدة و ا ل د ه ا م ض ا ض د ا بن ع م ر ا ل ج ر ه م ي م ض ا ض د د ا م و ا ل د ه ا و ح ك م ا ل ج ر ا ه م ة م ك ة كان و ا ا ل ح ك ا م الفعلين ي إ س م ا ع ي ل عليه السلام كان ن ب ي ا و ل د ه لا ي ع ل م في ه ل م ب و ة غير أ ن ه محكمه ما حكموا لكن الجميع كان على د ي ن إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ا ل ج ر ا ه م ة في فترتهم ظهر رجل في الدنيا حكم الدنيا كلها بما فيها م ك ة و العالم كله و كان كافرا يسمى بخت نصر البابلي العراقي ص ل ط ه الله ل أ ن ه ما حكم الدنيا كلها إ ل ا مؤمنان و كافران ا ل إ س ك ن د ر ذو القرنين و سليمان عليه السلام و من الكفار النمروذ بن كنعان و ب خ ت نصر البابلي وكان ذلك بعد إ س م ا ع ي ل بزمن وقبل عدنان و تقريبا س ن ة خ م س م ي ة س ب ع ة وثمانين قبل الميلاد سنة خمسمية سبعة وثمانين شنو قبل الميلاد. بعض تقول أن القيادة كانت إسماعيل وتمانين شنو دمنا نصر أن كانت من مكة لبختنصر الرواية القيادة الميلاد دموغت والذي قبل بعض تقول فولد تصدى مكة هو عدنان نفسه كويس بختنصر يسلط على الناس وقتل الناس ابن إ س م ا ع ي ل و ا ل ج ر ا ه م تفرقوا بعضهم ذهب إ ل ى اليمن وبعضهم ذهب إ ل ى حران في الشام إ ل ى ج ه ة الشام خ ل وطفشوا ا البلد و وما خلى حتى بيد ا ل م ق د س جاء وكسر وهدم المعابد فوق رؤوس ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ي ن التي عندهم طبعا بعض بعض هذا زمان من؟ سؤال الأن من؟ قلنا سؤال في التاريخ ي ك س ن ة كم أ ل ف قبل شنو الميلاد و ب خ ت ن ص ر خمسمية س بعد ة و ما ن شنو؟ ي ة قبل بعد ب خ ت ن ص ر الذي أ ع ا د لبني إ س ر ا ئ ي ل ا ل أ م ج ا د هو عزير هو من هو عزير وده برضه م ح ط ة من المحطات في تاريخ ا ل أ ن ب ي ا ء المهم ب خ ت ن ص ر دمر أ ي حاجه يتصلف على الناس ابن كثير جاب ر و ا ي ة ع ج ي ب ة جدا قال أ ن عدنان كان له ولد يسمى معد بعد هذا أ م ر الله جبريل أ ن ي أ خ ذ ه بالبراق إ ل ى الشام قال له حتى لا تصيبه م ع ر ة جيش بخت نصر ف إ ن ي مخرج من صلبه نبي كريم لازم كان يبقى يعني لا بد أ ن يبقى من العدنانيين ومن أ ب ن ا ء عدنان ولو قرضوا جميعا لما خرج من لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والله متم أ م ر ه فلذلك هو غالب على أ م ر ه جل وعلا فحصل هذا ا ل إ ش ك ا ل بين ا ل ج ر ا ه م ة وعاد الملك بعد ذلك إ ل ى ا ل ج ر ا ه م ة وعاد ولد عدنان الرواج اختلفت قيل أ ن مع د ولد عدنان لما جاء إ ل ى م ك ة ما وجد من ا ل ج ر ا ه م ة إ ل ا رجل واحد اسمه جوشم ا بن جليهما الجرهمي ج وابن ش م و كثير يقول جوشا اهل السير اختلفوا و أ ن ا أ ر ج ح أ ن ه جوشم ل أ ن غالب ك ل م ة أ ه ل السير على أ ن ه من جوشم جوشم ا بن ج ل ه م ة الجرهمي عنده ب ي ت اسمها معانه فتزوج ه ا تزوج منه معانه معانه ولدت له نزارا ولدت له م نزار ه ن نزار ولد أ ر ب ع ة أ و ل ا د مضر و ر ب ي ع ة و إ ي ا د و أ ن م ر د ي ا ل أ ر ب ع ة طيب ربيعه و م د ر بقى طلع العرب كلهم بعده ب ا ل ص ف في ربيعه و م د ر كل العرب ا ل آ ن الموجودين من ا ل ع د ن ا ن ي ة العرب ا ل ع د ن ا ن ي ة كلهم ب ي ص ف و في منه م د ر ومنه و ر ب ي ع ة من م د ر قريش م د ر دي خرجت منه شنو قريش ومن ربيعه خرجت ذبيان وعبس كويس وكثير من القبائل ا ل ع ر ب ي ة لكن دامنه أمنه ومضر ولد ولدين و ل د الياس و م د ر ك ة وبعد ذلك ب د أ التوالد م د ر ك ة ولد خ ز ي م ة خزيمه ولد كذا إ ل ى أ ن بلغ ا ل أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم النسب النبوي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى عدنان احدى وعشرون رجل من هذا متفق عليه جميعا إ ن النسب ده صحيح وهو في البخاري محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن النظر بن مالك بن النضر بن إ ل ي ا س بن مدركه بن نزار بن معدي بن عدنان ده النسب ده متفق عليه عند جميع أ ه ل السياق هذا نسبه الشريف ل أ ن ه نسب نفسه إ ل ى عدنان قال إ ن الله اصطفى من ولد إ س م ا ع ي ل من شنو عدنانه واصطفى من عدنان ك ن ا ن ة واصطفى من ك ن ا ن ة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم و ا ص ط ف ا ن من بني هاشم ع ر ف ت فبالتالي النسب إ ل ى عدنان ثابت النسب من عدنان إ ل ى إ س م ا ع ي ل فيه نظر كبير وكان ا ل إ م ا م مالك يكره أ ن يرفع و ان يزاد نسب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى إ س م ا ع ي ل لعدم وجود وضوح في هذا النسب بالرغم أ ن ه ب ا ل ج م ل ة ينتسب إ ل ى من إ ل ى إ س م ا ع ي ل ما في ذلك شك إ ن الله اصطفى من ولد إ س م ا ع ي ل ش ن و عدنان فدل على أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ولد من؟, من ولد إ س م ا ع ي ل ما في ذلك شك طيب نقول بأن في بأن نقول هذه ا ل ف ت ر ة سكن كثير من العرب خ ا ص ة القحطانيه ناس السبا اللي تدمر ا ل م م ل ك ة وجاءهم سيل د ا عرمي فانتقلوا إ ل ى الشام و إ ل ى العراق وقيل إ ن ه ب ا ل م ن ا س ب ة من ولد نزار النعمان ا بن منذر ا بن ماء السماء ا ل م ن ا ذ ر ة في الشام وفي العراق في ا ل ح ي ر ة المهم د ه كله نتجاوز ه نتكلم عن ن ق ط ة م ه م ة جدا في التاريخ الامبراطوريات التي كانت حول العرب اكثر الامبراطوريات ت أ ث ي ر ا على العرب مباشرة هي ا م ب ر ا ط و ر ي ة الفرس و د و ل ة الفرس دولة الفرس انفسهم ل ف ر س ق ب ي ل ة ق د ي م ة يعني قورش اسمعوا ب ه د هو اول من جمع منه جمع الفرس و ب ا ت ن ص ر كان ينتسب الى شنو إلى الفرس فارس الناسر بغتنصر البابلي لكن الذي أ س س د و ل ة بمعنى د و ل ة بتاعه ا ل ك س ر ة د و ل ة ك س ر ة أ س س رجل يسمى أ ر د ش ي ر ا بن بابك اسمه م ن ه أ ر د ش ي ر ا بن بابك ولي تقريبا عندي بكون س ن ة 256 م ي ل ا د ي ة بعد ميلاد من بعد ميلاد المسيح عليه السلام وكان كافرا وكانوا يعبدون النار بعده بعد أ ر د ش ي ر جاء سابور ويقال شابور الاثنين صحيحات سابور ا بن أ ر د ش د ولده دي أ خ و اسمها ن ا ا ل د و ل ة الساسانيه ة ا س م ا ش ن و ا ل د و شنو؟ ل ة ا ل س ا س ا ن ي ة و ا ل أ س ا ل ش ر ي نحن ن ع د ن ا ي ع ن ي من الناس من من دخل ا ل إ س ل ا م يزعم ذلك ومازال على قوميته ا ل ف ا ر س ي ة يعني مثلا ا ل إ م ا م ي ه الاثني عشريه في إ ي ر ا ن عندهم قبر أ ب و ل ؤ ل ؤ ة فيروز المجوسي قاتل عمر بن الخطاب له مقام عظيم ب أ ف خ م أ ن و ا ع الرخام في إ ي ر ا ن اليوم ويسمونه ب ا ب شجاع ويزوره الناس ويتبرك به زوال مجوسي مجوسي أ خ و ا ن ا مجوسي حتى عمر رضي ا عنه لما قتل قال بعد أ ن أ ف ا ق من الطعنه من الذي قتلني قالوا فيروز ل ؤ ل ؤ ة غلاما ل م غ ي ر ة قال الحمد لله الذي جعل م ن ي ة على يد رجل لم يسجد لله س ج د ه ح م د الله تعالى على ذلك لكنه الام موجود في إ ي ر ا ن أ ب و ل ؤ ل ؤ ة المجوسي ل أ ن ه مجوسي شفتك ف ا ل ع ص ب ي ة ل أ س ف الشديد ما زالت م و ج و د ة عندهم الساسانيون و بعدو بن جاء سابور ابن ا ل د ش ي ل بعد ذلك جاءت م ح ط ة م ه م ة جدا في فارس ظهر رجل اسمه ماني اسمه منه أه؟ ماني ماني ده أ س س مذهب سماه المذهب المانوي ماني ده كان يدعو إلى الزهد. يدعو الى ز ه د يدعو إ ل الزهد والتقشف ففي ملك من ملوك أ ر د ش ي ر حفيده يسمى بهرام هو بهرام ا بن سابور بن ابن أ ر د ش ي ر ده قتل ماني ق ت لانه و كان أ ط م ا ع ه ت و س ع ي ة وقالوا ت والناس دهل ب ي قبال و تقول يقول والزول ل الناس لك لا زي قاعدين في داعي الدنيا دي ما في ما ما ما لا كده وكده فما حاجة ف فقتله ع معه ن منه ت جاءت ه بعده ى محطة خطيرة جدا ا خطيرة و ح د اسمه ق بن ا ا ب فيروز وقبال ابن فيروز ابن هذا ظهر في عهده رجل أ خ ذ المذهب المانوي وطوره اسمه مزدك اسمه منه مزدوكه ا ل آ ن من المناهج المانويه ة س ب ع ت المانويه ة س ب ع ت ا ا ا ل م ن و ي ة و ا ل م ز د و ك ي ة ا ل ش ي و ع ي ة في المال والنساء باسمها م ز د ك ي ة ومنهم ماركس ولينين وستالين دين مزادكه مزدوك م ز د ك ذ ا كان يقول بالشيوعيه في المال والشيوعيه في النساء ق ب ا ا كان معجبا به فجعل ا ل م ز د ك ي ة الدين الرسمي ل ل د و ل ة طبعا هم اكتسحوا بلاد العرب لكن ما ب ي ح ك م ا ل ع ر ب م ب ا ش ر ة ل أ ن العرب لا يدين لهم فجعلوا في ا ل ح ي ر ة عربي يحكمهم وكان الذي يحكمهم المنذر ابن ماء السماء والد ا ل م ع م ا ن فعرض عليه ق ب ا ا ا ن المذهب المزدكي ف أ ب ى أ ن ف ه ل أ ن العرب ما بيتحملوا في الحريم ح ا ج ة أ ع ر ا ض ه كده ما بيتحملوا فيها ممكن يموتوا يعني ف أ ب ا ف أ ق ا ل ه وجاء برجل عربي غيره دمن قباد بعد قباد جاء ولده ولده اسمه أ ن و شروان اسمه أ ن و شروان ابن م ب ن ابن قباد ا بن فيروز يرجع نسبهم إ ل ى من إ ل ى سابور ا بن ابن أ ر د ش ي ر ا بن بابك فقد كان يكره ويبغض ا ل م ز د ك ي ة فقتل مزدك ومنع هذه ا ل م س أ ل ة ل أ ن ه اختلط ا ل أ م ر حتى قال لك ا زول في بلدنا ما بيعرف أ ب و ه منه ما بيقدر يقول أ ب و ي فلان ما خلاص صارت ا ل ح ك ا ي ة م ش ا ع فشعر ا ن ه البلد ا تدمر ت فقتل مزدكا ورجع إ ل ى ع ب ا د ة النيران اسمه منه كسرى أ ن و أ ن و شروان ا بن م ن ه بن قباز دمنه ذا كسرى ورجع المنذر إ ل ى ا ل ح ي ا ة ح ا ك م ه و ب ا ت المنذر فجاء النعمان أ ن و ش ر و ا ن ده أ خ ط ر ملك في الفرس دلي هزم الروم دلي هزم م ن ه الروم فنزل ا ل ق ر آ ن غ ل ب ة الروم في اذن ا ل أ ر ض غلب م ن ه كسرى ان ش ر و ا ن و كسرى هذا في زمنه ولد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما سوف نعرف لما ولد سقط إ ي و ايوانه ن إ ك س ر ة حتى استغرب قال ح ص ل شنو هذا هو ك س ر ة انو شروان ك س ر ة أ ن و شروان هذا عين النعمان بن منذر بن ماء السماء ونعمان بن منذر و ش ا به إ ل ى ك س ر ة و ا ح د ا س م ه زيد بن عدي العبادي عربي وشبهه ف ك س ر ة قال ل ل ن ع م ا ن تعاليه داري ق ت ل وما في زول ب يقدر يفلت من ق ب ض ة منه كسر يعني خلاص لما يقبل عليك شوف النعمان ده بعيد منه ما شابه نفسه ولو النعمان ذهب الى كسره كسره ده حكم ده أ ن و شروان ده حكم ث م ا ن ي ة واربعين س ن ة ث م ا ن ي ة و ش ن و تخيل في زول يحكم ث م ا ن ي ة واربعين س ن ة كويس ث م ا ن ي ة واربعين س ن ة ياخذ زول ده خطير خلاص بعدين أ ن و شروان ده هو الذي قتل أ ي ض ا وجاء ولده اردشير تقريبا كويس الذي جاء من بعده فحصلت واقعه عجيبه جدا في عصر كسرى هذا لما أ ر س ل إ ل ى النعمان جاءه م النعمان لكن النعمان مر على بني شيبان عرب وهم عرب من ر ب ي ع ة أ و ل ا د عدنان من ا ل ع د ن ا ن ي ة مر النعمان بهاني ابن مسعود الشيباني و أ و د ع ه أ م و ا ل ه و أ و ل ا د ه وزوجته وبناته مسكوا ل ه و م و ش ى لكسره لوحده فجعل كسره على ا ل ح ي ر ة اياس بن ق ب ي ص ة الطائي ج ع ل و ا حاكم ع ل ي ه ن ولما نعمام مشى د خ ل و ا في سجن م د م حتى مات فيه زول ط ا غ ي ة شديد ده كسره ده كسره هذا طلب من هاني ابن مسعود أ ن يسلمه بنات من النعمان ف أ ب ى هذا الرجل حميه ف أ ر س ل إ ل ي ه كسرى جيش ضخم جدا وانضم هذا الجيش إ ل ى جيش إ ي ا س وقصدوا بني شيبان وقعت م ع ر ك ة من أ ع ظ م معارك التاريخ مش تاريخ ا ل إ س ل ا م إ ل ى هنا النبي سلم لم يولد نحن حتى انتصر فيها بنو شيبان ل أ و ل م ر ة في تاريخ العرب ي عن الفرس كانت في ذيقار, في شنو في ذيقار وهي م ش ه و ر ة ذيقار وسببها أ ن هاني بن مسعود أ ب ى أ ن يسلم بنات النعمان و أ م و ا ل ه و أ ه ل ه لكسره م ن ل وكان كسراء ع ا د ة ما ع ا د جدا يعني يسبي نساء العرب يسبيهم والعرب كانوا يرون أ ن هذا من الجرائم الكبيره ة ج د عندهم فبالتالي قيل كانت م ع ر ك ة ذي قار بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل عرفتها بعد عليه الله ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بشنو؟ بقليل. وقيل س ل م ب ل وقيل أ ن الذي قتل على يد أ و ل ا د ه ولده وهذا حكم ثمانيه وعشرين سنه قبل ميلاد ي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يعني فعلا التاريخ دا عجيب والناس بحبوا التاريخ ذاته ما بيتملموا أ ص ل ا ي ك و ن ق ا ع د يسمعوا ن ي بروايات و أ ش ي ا ء خ ا ص ة لمن يربط لك ب أ ش ي ا ء أ ن ت قد تكون سمعت عنها نتفا هنا هنا كده كده يلملمون سامح حاجات لما و و لك مع بعض وتتجمع الجراهيم بعد باختنص ا رجعوا الى م ك ة وكانوا حكاما فيها جاءت ن ق ط ة ف ا ص ل ة في تاريخ مكه ة كله قبل, شنو؟ آه؟ قبل الميلاد هذا كله قبل الميلاد قبل وبعد عدنان, عدنان. الجراهيم أ ف س د و ا في م ك ة أ ف س د و ا فسادا شديدا وكان آ خ ر هذا الفساد إ س ا ف وهو ابن بغي يعني أ م ه يعني ليست امراه من, من العفيفات و ن ا ئ ل ة بنت وائل د التي انفجروا في ا ل ك ع ب ة زنا بها في ا ل ك ع ب ة فمسخوا إ ل ى أ ح ج ا ر حتى هذه ر و ا ي ة عائشه ة ب ن مناسبه مسخوا إلى أحجار هي رواية أم م رواية أحجار ا إلى ل هي ؤ ي ن ع ئ ش ة رضي الله عنها م خ و وقيل ا أحجار إلى أنهم هموا ذ ذ ل ك و أ خ ا بها وقبل أن يفجر بها مسخوا إلى أحجار ودخل وقبل إلى أهل أن يفجر مكة أ خ ر ج و ا ا ل أ ح ج ا ر ووضعوها بالقرب من ا ل ك ع ب ة عظم ي ع الناس ليبتعدوا وليعظموا ا ل ك ع ب ة بعد ذلك صار اساف ونائله يعبدون من دون الله عبد عبدوا يعني كان من ا ل أ ص ن ا م التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكسرها. من التي كسرها النبي عليه الصلاة في فتح مكه اساف وشنو؟ ونائله طيب لما أ ف س د ا ل ج ر ا ه م ة كانت ق ب ي ل ة ي م ا ن ي ة أ خ ر ى وهي خ ز ا ع ة ن ا ز ل ة ق ر ي ب ة من م ك ة فاستعان بهم أ و ل ا د إ س م ا ع ي ل وحصلت مقتله ع ظ ي م ة جدا وبها طرد الجراهم من م ك ة ب ا ل ك ل ي ة فرجعوا إ ل ى اليمن حتى يعني ان قائلهم هو عمرو بن الحارث ولعله يرجع إ ل ى مضاد بن جرهم أ و الجرهمي يرجع نسبه في ا ل أ خ ي ر إ ل ى الجراهم يقول يعني كان لم يكن بين الحجون إ ل ى الصفا أ ن ي س ولم يسمر ب م ك ة سامر يعني بذكر ايام ل أ الخوالي في م ك ة وكان عنده تعلق بها فقال ك أ ن لم يكن بين الحجون إ ل ى الصفا أ ن ي س ولم يسمر ب م ك ة سامر فقلت لها والقلب مني ك أ ن م ا فقلت لها والقلب مني ك أ ن م ا يجلجله بين الجناحين طائره يعني س ب ه قلبه بجناحين قطع ق ط ا ئ ر طوال به الزوجه ن يعني شنو؟ منه؟ منه؟ يستقر في قصيدة طويلة هي إسماعيل صح؟ مش إسماعيل؟ خزاعة قلبه حقت وأصل أبا وصارت حكام حكام حكام صح؟ مكة مكة مش د ولد ت المحلة في المحل دي لما معه زون؟ لا إ ن س لجنحين في المحلديك هو أ م ه ا ل ج ر ا ه م اجوا قالوا خلاص أ ن ز ل و ا لكن اشترطوا عليهم أ ن الماء يسقونهم من الماء ولا نصيب لهم من زمزم طبعا ت ف ج ت اتفجر ماء زمزم بعد ذلك بقي خزاعه بقيت خزاعه في الحرم و خزاعه هذه بعض أ و ل ا د إ س م ا ع ي ل أ و ل ا د عدنان كانوا خارج م ك ة خ ز ا ع ه التي تسمع كما في الصحاح في البخاري ومسلم وغيره ب ع م ر ا بن لحي اسمو عمرو بن لحي شنو ا ل خ ز ا ع ي د ه ما لدى ه عمرو بن لحي ا ل خ ز ا ع ي جاء إ ل ي ه الملك عن طريق خ ز ا ع ه ما طردوا منه الجراهيم وصاروا ه ب شنو الملك و أ ب ن ا ء إ س م ا ع ي ل لا ينازعونهم أ ص ل ا إ س م ا ع ي ل مسالمين ما قاعدين ينازعهم قاعدين بس أ ب ي يقول الملك حقنا فبالتالي م خ ز د خ ز ا ع ة حتى اله الملك الى رجل منهم يسمى عمري بن لحي وهو عمري بن عامر بن لحي الخزاعي وعمرو الخزاعي بن لحي الخزاعي فقع عيني عشرين بعيد ودي حاجه عند العرب مهمه جدا لما تقولون دا فقع عيني عشرين بعيد ما بتفقع عين بعيد الا بعد ما يبلغ البعيد الف كل ما يبلغ لك أ ل ف تجد و ا ح د ة فوجد ق عين و ا ح د ة فهذا قد كم عشرين, ناقة عنده كم؟ عنده عشرين الف ن ا ق ة وكان مهابا في قومه فذهب إ ل ى الشام و إ ل ى ا ل ل ح ظ ة لحد الجراهيم ل ل ح ظ ة دي ا خ ز ا ع ة كلهم يعبدون المولى عز وجل على دين إ ب ر ا ه ي م أ و ل من غير دين إ ب ر ا ه ي م في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة عمرو بن لحي الخزاعي والحديث في مسلم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ر أ ي ت في النار يجر قصبه أ م ع ا ؤ ه فهو أ و ل من بدل دين إ ب ر ا ه ي م و أ و ل من دعا ل ن ا س إ ل ى ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن و أ و ل من سيب السوائب و أ و ل من استسقم ب ا ل أ ز ل ا م جاء الخرافات ذهب إ ل ى بلاد الشام فوجدهم يعبدون الاسطان فعبد بهم فحمل معه صنم وجاء به هذا الصنم يسمى هبل اسمه شنو هبل وختاو ومن ذلك التاريخ ثم دعا قومه ناس بيعبدوا ربنا قالوا ان تعبدوا دا شويه اتكلكوا ولكنه فقع عينيكم ه عشرين ف ا ي س الزول دا ع ن د عشرين أ ل ف ناقه هاكذا نشوف الوهم ياخي يا شاء الله عندك الدنيا كله ا فبالتالي قام دعاهم إ ل ى ع ب ا د ت هوبا فعبد بعد شويه عبدوا إ س ا ف وشنو ممسوخين أ ح ج ا ر عبدوهم مع أنه العرب ا ل أ و ا ئ ل الجراهيم وابن اسماعيل وضعوهم لشنو للعظه طيب قلنا أ ن عمرو بن لحي الخزاعي غير م ل ة إ ب ر ا ه ي م الغريب وهذه م س أ ل ة ح س ا س ة جدا بنوا اسماعيل من العرب ا ل ع د ن ا ن ي ة عبدوا ايضا هذه ا ل أ ص ل ا م وصار دينهم جميعا يعني. يعني جميعهم صاروا يعبدون شنو ا ل ا ص ل ا و إ ن كان بنو اسماعيل في ضجر من تحكم منه القبائل ا ل ق ح ط ا ن ي ة أ و ل ا ه ا جرهم وثانيها خ ز ا ع ة لما قامت الحرب بين جرهم و خ ز ا ع ة كان بنو اسماعيل في الحياه لما انتصر الخزاعيون على عمرو بن الحارث الجرهمي دفن زمزم والناس بدفن فيها سيوف من ذهب وغزال من ذهب ودخلت فيها ودفنه وما حفرها من جديد ل أ ن العهد قال إ ل ا عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سوف ي أ ت ي في قصته جاء رجل من بني إ س م ا ع ي ل خارج م ك ة كان مقيما مع قبيله من قبائل العرب من ربيعه وهو مضري لأنه قلت لك النهاية في عدنان ولد منه معد و معد ولد منه نزار و نزار ولد منه مضر منه و ر ب ي ع ة و مضر ولد منه إ ل ي ا س و م د ر ك ة وهكذا ده النسب فهنا الرجل هذا اسمه قصي قصي ا بن كلاب قصي ا بن م ن بن كلاب جاء م ك ة وتزوج خ ز ا ع ي ة لما دخل م ك ة كان عمري بن لحي بن الخزاعي قد هلك زمن كان رئيس الخزاعيين اسمه حليل ا بن حبشي أ و ابن ح ب ش ي ة الخزاعي اسم نو حليل ا بن ح ب ش ي ة شنو الخزاعي ع ن د ب ي ت اسمها ح ب ة فتزوجها قصي فتزوجها من بعد ش و ي ة نازعهم في ملك م ك ة وحكمها نازع خ ز ا ع ة فقامت حرب بينهم حرب منو بين قصي ومن مع قصي جميع قبائل قريش قريش اللي هي كويس ومنو و خ ز ا ع ة وكاد أ ن ينتصر عليهم ثم حكموا يعبر ا بن عوف الكناني الملقب بالشداخ سموه الشداخ انذاك أو لأنه اليوم في ذلك اليوم. لأنه الدم الذي أ ص ا ب ه قصي من خ ز ا ع ة جعله ش د خ ه أ ه د ر ه والدم الذي أ ص ا ب ت ه خ ز ا ع ة من قريش ضمنهم إ ي ا ه م وجعل حكم مكه لمن لقصي فصار قصي حاكما لمكه ة ص ا قصي حاكما بن, بن, بن كلاب قصي من ح ب ة بنت حليل ابن ح ب ش ي ة الخزاعي جاب منها قصي جاب منه جاب أ ر ب ع ة ابناء عبد م ن ف وعبد الدار وعبد ا ل ع ز ة وعبد دير كم ا ر ب ع ة طيب قصي يرجع إ ل ى من يرجع إ ل ى قريش قرشي كلهم قرشيين قريش د م ن ه تسمعوا بقريش صح قريش زبزط لو قلنا في س ل س ل ة النسب النبوي ونظرنا إ ل ي ه ا كويس محمد ا بن عبد الله ا بن عبد المطلب ا بن هاشم ا بن عبد مناف ا بن قصي ا بن كلاب ا بن م ر ة ا بن كعب ا بن رؤي ا بن غالب ا بن فهر فهري ده دم ا ن و ل د اسماعيل و خزاعه كانت م و ج و د ة ده ا ل جمع القبائل ا ل ق ر ش ي ة أ ش ا ن د ه سموه قريش و قيل لا قريش هو ليس فهر قريش هو النضر ا بن كنانه ل أ ن ه فهر ا بن مالك ا بن النضر ا بن كنانه النضر ا بن كنانة, كنانه النضر والد منه مالك و مالك والد منه فهر أ ه ل السير مختلفين اسم قريش ذا من هو قريش من هو قريش هو اسم زول ق ب به شخص لكن لماذا لقب بقريش فهر و إ م ا النظر أ ن ا أ ر ج ح أ ن ه النظر ا بن ك ن ا ن ة لحديث في ا ل س ل س ل ة الصحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن ن ك ل م عن قريش بن النظر بن النظر ا بن ك ن ا ن ة لا ن ق ف أ م ن ا ولا ننفي أ ب ي ن ا لا ن ق ف أ م ن ا يعني شنو القافه و ل ح ن ا ن ا ك ن س ب ب ا ل ش ب ه يعني ما ب ه نسبه نسبه نسبه نسبه نسبه نسبه نسبه نسبه نسبه نسبه نسبه نسبه نسبه ك د ب ه نسبه نسبه م س ب ه نسبه نسبه نسبه نسبه نسبه نسبه نسبه ن س نسبه نسبه نسبه ن س ب نسبه ن س ب نسبه نسبه نسبه نسبه نسبه نسبه نسبه نسبه نسبه ن ب ه نسبه نسبه نسبه نسبه نسبه نسبه ن س ي ن ق ي ل ا س م قريش جاء من الجمع ل أ ن النذر أ و الفه ر على حسب ق و ل ا ل أ ه ل السير هو الذي جمع بنو اسماعيل ا ل ع د ن ا ن ي ة فسموه قريش حتى العرب التقرش س م ا عنده في ا ل ل غ ة ا ل ق د ي م ة يقولون و إ خ و ة لنا ق ر ش ا ل ذ ن و ب جميعا ق ر ش يعني جمعوا وقيل التقرش من ا ل ت ج ا ر ة و التقسم وقيل التقرش من التفتيش ق ر ش من ا ل ت و التنقيب و ابن عباس سالوه قال لي ماذا سميت قريش قريشا قال أ ت ع ر ف و ن السمك الكبير والحوت العظيم في البحر قال القرش قال هو يلقف كل ما ي أ ت ي ه وقريش تلقف كل ما ي أ ت ي ه ا كويس فاكب عندنا أ ر ب ع اراء إ م ا من الجمع و إ م ا من ش ر و من التقرش وهو التكسب و ا ل ت ج ا ر ة وهذا لم يكن معهودا عند العرب ل إ ل ا ف قريش إ ل ا ف ه م ر ح ل ة الشتاء والصيف وقيل قريش من من ا ل س م ك الكبيره سمك شن القرش س م ه ا فيبقى البكومه سبل سمك القرش قريش ي قريش هذا يعني ما يمكن أ ن يقال في قريش طيب ممكن نتكلم ش و ي ة عن, عن قصي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ا بن هاشم ا بن عبد منافي بن ابن、منو. اه بن قصي كويس قصي ا بن ابن كلاب ا بن م ر ة ا بن كعب ا بن لؤي ا بن غالب ا بن فهر ا بن مالك ا بن النضر ا بن ك ن ا ن ا بن إ ل ي ا س ا بن م د ر ك ة ا بن خ ز ي م ة ا بن من ا بن نزار ا بن معد ا بن عدنان نسب من؟ هذا نسب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ش ر ف النسب قصي ولده ا ر ب ع ة عبد الدار أ ك ب ر ه م بعد ما مات ا ل أ ب ن ا ء ا ل أ ر ب ع ة اختلف أ ب ن ا ؤ ه م ل أ ن عبدالدار كانت ع ن د ه كل ا ل أ ش ي ا ء قصي عمل دار تسمى دار ا ل ن د و ة برلمان لقريش كلها وكان سيد قريش بكل قبائلها في قريش سهميون من قريش سواء كان فهر او النضر بن ك ن ا ن ة فيهم بنو سهم السهميين وفيهم بنو عدي السهميين منهم عمري بن العاص و بني عدي منهم عمر بن الخطاب ع ر ف ت عبد مناف ا بن قصي نازع أ خ و ه هنا جاء حلف المطيبين ل أ ن ه تنازعوا ان ه عبد الدار بن نسل عبد الدار من أ ش ر ف أ و ل ا د ه الذين ينتسبون إ ل ي ه نسبا مباشرا مصعب بن عمير من ص ع ب ب عمير من بني شنو من بني عبد الدار وعبد الدار وادمنه وات قصي وعبد مناف منه قصي في مثلا في ا ل أ ر ب ع ه دير في, في عبد مناف عبد ا ل ع ز ة برضو فيه من ذريته من صلح ة وصار من أ ع ل ا م ا ل أ م ة طيب بعدها ل ن ا عبد مناف عبد مناف أ ن ج ب أ ر ب ع ه من ا ل أ ب ن ا ء اثنان ث ل ا ث ة أ ش ق ا ء اللي هو أ ن ج ب هاشم وانجب منه هاشم و أ ن ج ب عبد شمس و أ ن ج ب منه عبد منه عبد شمس و أ ن ج ب نوفلا برضه و واحد و س ن نوفل ولعل ب ر ض و فيهم عبد ا ل ع ز ة طيب عبد ا ل ع ز ة كان يسمون ا ل مطلب بس المطلب ساكن المطلب وهاشم ومنه وعبد شمس د ي الاشقاء أ م ه م تسمى و ا ق د ة امم تسمى شنو و ا ق د ة هاشم وعبد الشمس مالو م أ ش ق ه أ و ل ا د م ن ه أ و ل ا د عبد المناف وعبد المناف و د م ن ه واتقصي عبد الشمس أ ت ى ب ا ل أ م و ي ي ن جميع بنو ا م ي ة يرجعون إ ل ى من إ ل ى عبد الشمس مهم جدا بالمناسبه كويس وهاشم أ ت ى بمن أ ت ا ب عبد المطلب مباشره هاشم ا ل ذ ي هشم ا ل ث ر ي د ة ب م ك ة ل أ ه ل م ك ة أ م ا ن و ف ل نوفل, نوفل أ م ه شنو أ م ه م خ ت ل ف ة طيب عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة عليه وقعت ا ا ل ل س م و في عهده وفي عصره وقائع ع ظ ي م ة أ ع ظ م ه ا ح ا د ث ة الفيل وبعدها حفره وتجديده ل ج ن و لزمزم بعد أ ن دفنت في عهد من؟ ا ل ج ر ا ه م ة وسنين ت ق ر ي ب ا ب ط و ي ل ة س ن يعني ن طويلة ي ممكن تكون مثل يعني ي ق ر ب الف ا م م ك تكون ن أ ل س ن ة بين عبد المطلب وبين من وبين ا ل ج ر ا ه م ة في م ك ة فبالتالي بقي ا أ ق و ل شيء أ ن ا قلت إ ن ه ن و ف ل ن و ف ل ن و ف ل دواد ب ب ن ع ا ل م ن ا ف ل أ ن ه قصي عنده أ ر ب ع ة صح صح ع ب د ا ل مناف عنده كم عنده أ ر ب ع ة قلنا منه هاشم وعبد ا ل شمس وعبد ا ل ع ز ة أ و المطلب المطلب كده و نوفل نوفل ده ام و ا ق د ة أ م ا ا ل ث ل ا ث ة أ م ه م ع ا ت ك ة ع ا ت ك ة بنت ي عمري بن مر بن هلال ح ا ج ة بالشكل ده وهي ا م ر أ ة ع ر ب ي ة أ ص ي ن ة كويس قصي قصي كده أ ن ا أ ر ج ع ك م ش و ي ة بس قصي ا بن منو قنا ل ا بن كلاب قصي ا بن منو بن كلاب قصي ع ن د ه ش ق ي ق ه اسمه ز ه ر ة و د ه جاب بن من منو بني ز ه ر ة ومنهم آ م ن ة بنت وهب يعني آ م ن ة بنت وهب ليست ب ع ي د ة تلتقي مع نفس اللف بنو في كلاب مع قصي و ا فإذا ن انتسبت لذلك ى انتسب إلى, إلى, انتسب إلى, ج... إلى إلى إلى إلى زهرة هو معنا ما من من انتسب انتسب والد حكي قصيح حكي قصيح كلاب ل و كان نسبه صلى الله عليه و سلم شريفا من الجهتين من ج ه ة أ ج د ا د ه ل أ ب ي ه و من ج ه ة أ ج د ا د ه لمن ل أ م ه صلى الله وسلم وبارك و أ ن عليه م ع و ع ل آله ى وصحبه و سلم تسليما ل ك ث ي ر بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا ا ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله و بركاته